القيام ع ث ا ب ك م ا ل ل ه ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 أ و كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آ ذ ا ن ه م من الصواعق حذر الموت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 「あなたは誰だ?」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 ثم استوى إ ل ى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين و إ ذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه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 فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم, وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 ولا يقبل منها ش ف ا ع ة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أ ك ب ر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 و َ إ ِ ذ ْ ق ُ ل ْ ن َ ادخلوا هذه َِِ ا ل ْ ق َ ر ْ ي َ ة َ فكلوا َُُ منها َِْ حيث َُْ شئتم ُْْ رغدا ََ وادخلوا ُ الباب ََ سجدا ًَُّ وقولوا َُُ ح ِ ط َ ة ٌ نغفر ِْ لكم َُْ خطاياكم ََُْ وسنزيد َََُِ المحسنين َُِِْْ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 وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 「あなたは誰だ?」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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا و النصارى والصابئين من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا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 قالوا ا ل آ ن جئت بالحق فذبحوها, فذبحوها وما كادوا يفعلون و إ ذ قتلتم نفسا ف ا د ا ر أ ت م فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آ ي ا ت ه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 「あなたの手話を聞いてくれた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 ثم أ ن ت م هؤلاء تقتلون أ ن ف س ك م وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم ب ا ل إ ث م والعدوان و إ ن ي أ ت و ك م أ س ا ر ا تفادوهم وهو محرم عليكم إ خ ر ا ج ه م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 ئس أنفسهم ما بما أن أن أن أن من أن من من اشتروا يكفروا الله بغيا الله يشاء به عباده فضله أن أنزل أن ينزل ف ب ب ب على ب は思い出して ض な على غضب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 إ ن كنتم مؤمنين الله أ ك ب ر السلام عليكم و ر ح م ة الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جاءكم موسى بالبينات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 قل من كان عدوا لجبريل فانه ّ نزله على قلبك باذن الله باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك آ ي ا ت بينات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 مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أ و ت و ا الكتاب كتاب الله, كتاب الله وراء ظهورهم ك أ ن ه م لا يعلمون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 لو كانوا يعلمون الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين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 ان ل ذ ي ن امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم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 ومن ََ يتبدل ََََّ الكفر َُْْ ب ِ ا ل ْ إ ِ ي م َ ا ن ِ فقد ََْ ضل َ سواء َََ السبيل َِِّ ود ََ كثير ٌَِ من ِْ أ َ ه ْ ل ِ الكتاب َِِْ لو َْ يردونكم ََُُْ من ِْ بعد َِْ إ ِ ي م َ ا ن ِ ك ُ م ْ كفارا َُّ كُفَّارًا حسدا ًََ من ِْ عند ِِ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ من ِْ بعد َِْ ما َ تبين َََّ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 ا ل ل شركه الهدى ل ل ي ك م ا ت ا ل ت ق ل ي ه السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب الحمد العالمين لله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 وقالت اليهود ليست النصارى ي ليست اليهود على شيء وهم ي د ع و الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن ََْ أ َ ظ ْ ل َ م ُ ممن منع َََ مساجد ََِ الله َِّ أ َ ن ْ يذكر ََُْ ف ِ ي ه َ اسمه ُُ وسعى َََ في ِ خرابها َََِ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ ما َ كان ََ لهم َُْ ان يدخلوها َُ الا َّ خائفين ََ لهم َُْ في ِ الدنيا َُّْ خزي ٌِ ولهم ََُْ في ِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ عذاب ٌََ عظيم ٌَِ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ش ف ا ع ة ولا هم انصرون و إ ذ ابتلى إ ب ر ا ه ي م ربه بكلمات ف أ ت م ه م قال إ ن ي جاعلك للناس إ م ا م ا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 أ ن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع ع ا ك ف ي ن و السجود و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م رب ج ع ل هذا بلدا آ م ن ا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 「あなたの声が聞こえたら」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 وارنا مناسكنا وتب علينا وتب ع ل ي ن انك إ انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ك ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويزكيهم إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مله إ ب ر ا ه ي م إ ل ا من سفه ا نفسه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 ووصى َ بها إ ب ر ا ه ي م بنيه ويعقوب يا بني يا ي بني ان ب ي الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء إ ذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي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 وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا وما أ ن ز ل إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل واسحاق واسحاق ويعقوب و ا ل أ س ب ا ط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون ف إ ن آ م ن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 ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما شركه ب غ الهدى ف شركه دعويه غير ر ب ل ي ه ذات ك س ب مضمون م اجتماعي كانوا ل و ن ل ل الله ه أكبر الله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 الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ 「あな l は私の名前を書い السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د ا الله أ ك ب ر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 اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو ف ع ف عنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه و أ و ل ه واخره وباطنه وظاهره والدرجات العلا من ا ل ج ن ة يا ذا العطاء والفضل و ا ل م ن ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك رضاك و ا ل ج ن ة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ا ل م احسن عاقبتنا في ا ل أ م و ر كلها و أ ج ر ن ا من خزي الدنيا وعذاب ا ل آ خ ر ة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إ ل ى أ ن ف س ن ا ط ر ف ة عين و أ ص ل ح لنا ش أ ن ن ا كله اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب د ع و ة المضطرين م ج ي ب د ع و ة ا ل مضطرين رحمنا الدنيا و ا ل آ خ ر ه ورحيمهما ن س أ ل ك اللهم رحمه من عندك تغنينا عن رحمه من سواك اللهم فرج هم المهمومين ونفس ّ كرب المكروبين وفك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن و ق ض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم ا ل م غ ف ر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات و أ ل ف بين قلوبهم و أ ص ل ح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجمع قلوبهم على الكتاب والسنه يا ذا العطاء والفضل و ا ل م ن ة اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين واحم ي ح و ز ة الدين واجعل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا سخاء ا ل رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا وأصلح واحفظ أئمناً اللهم أمورنا وأيِّد بالحق إمامنا خادم ح ر الشريفين م ي ن ا ل ل وفقه لما تحب وولي ت ر ض ى خ ذ بناصيته ل والتقوى ب ر و ه ل ه البطانة الصالحة التي ت د ل ه على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده واعوانهم ت ع عليه ي ن ه ل ل ووليَّ ه وفقه م ه ه د أ ع و إ ل ى ما فيه عز ا ل إ س ل ا م وصلاح المسلمين و إ ل ى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم من أ ر ا د ن ا و أ ر ا د ديننا وبلادنا و أ م ن ن ا ووحدتنا واستقرارنا ورخاءنا واجتماعنا بسوء ف أ ش غ ل ه بنفسه اللهم أ ش غ ل ه بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم إ ن ا نحمدك ونشكرك أ ن بلغتنا العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان اللهم وكما بلغتنا إ ي ا ه ا ف أ ع ن ا فيها على حسن الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يقوم ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه يا جواد يا كريم اللهم اكتبنا فيها ووالدينا و و ل ا ة أ م ر ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا والمسلمين أ ج م ع ي ن من عتقائك من النار اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار اللهم وفق رجال أ م ن ن ا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 و لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين ا ل أ ح ي ا ء منهم والميتين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اكتب لنا خير هذه العشر ورزقها ونورها وبركتها وهداها يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا ذا الطول و ا ل إ ن ع ا م اللهم ما قسمت فيها من خير ونصر وعز فاجعل لنا منه أ و ف ر الحظ والنصيب وما انزل فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اجمع فيها ك ل م ة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين واكبت اعداءهم و أ ن ق ذ مقدساتهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا رب العالمين يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة وفي هذا المكان المبارك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجاره لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أ ر ح م الراحمين و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين وصل ّ اللهم وسلم ّ وبارك على سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن نبينا محمد وعلى آ ل ه الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ Oh Oh Oh Oh Oh Oh الله